بوك تو سجد اسمت دابيني تسعة وستون. تسعة وستون <تصفيق>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يحتاج يريد <تحد> <هتح> يحتاج يريد من بايد قولتو احتاج لسرير احتاج لسرير اس غريبو غوليت اريد ان انام هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير مان واياق لامبو احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح اس غريبو لاسيت هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح مان فاك تليفونو أحتاج إلى, احتاج الى تليفون أريد أن تليفون اس غريبو بيزفانيت اريد بالتليفون هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون مان واياك فوتو اباراتو احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا اس غريبو فوتوغرافيت اريد ان اصور اريد ان أصور. هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا Man vajag datoru. Tahtāžu li kompjūtor. Ahitaj li kompyūter. Es gribu nosūtīt e-pasta vēstuli. Urīdu an ursila īmeil. E Urīd an ursil īmeil. E Vai te ir dators? Hal jūžadu hunā kompjūtor? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ مان فاغ بيلتسبالفو. احتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. إس غريبو كاوتكو أوزراستيت. اكتب شيئا. اريد ان اكتب شيئا. Vai te ir papīra, lapa un pildspalva. Hel yujadu huna waraqatan wa qalam hibr jaff? Hel yujad